قال للمسلمين إذا تراب بينهم فاض أن يحكم بينهم لم يحكم بنيام إذا يقول إن قد تقرر أن بقاء أن ببقاء شيء من العلة يبقى الحكم ثم قال وقد وقد حكمنا بلا خلاف لأن هذه الديار قبل استيلاء التطار من طقطر قبل استيلاء التطار من ديار الإسلام وبعد استيلاءه سببهم الشهيد كل هذه المنطقة قبل ما استولى عليها التطار كانت ضار الإسلام طب بعد ما استولى عليها التطار لم تصبح ضار إسلام ولكن يبقى فيها إيش العمل بالجمعة والجماعات والأعياد قال وبعد استلائهم إعلان الأذان التطار منعها الأذان؟, الأذان إعلان الأذان والجمعة والجماعات والحكم بمقتضى الشرع هذا الشيء قال وبعد استلائهم تطار ظهرنا كان شعائر ظاهرة لربما أرضنا اليوم ظل الجمعة والجماعات والأذان بل أمر عجيب جدا يختلف فيما نحن فيه يجعل كفرة هؤلاء الحكام تشد من التطار نقول والجمعة والجماعات والحكم بمقتدى الشرع والفتوى ذائع بلا نكير من ملوك والحكم بمقتدى الشرع والفتوى ذائع منتشر بين المسلمين في كل مكان بلا نكير من ملوك هذا العالم نسجل لنا هذه الحقيقة أن التطرق أبدا اولا ما أجبر المسلمين على الخضوع الياصطهم ثانيا ما منعوا أبدا ولا أعطلوا أحكام الشرع من إنفادها بين المسلمين في قطاعهم فقط أتنوا هذا الياصط فيما بينهم وعلى هذا المتاقب الضيط وعلى هذا المناطق المحدد كفرعهم أئمة المسلمين على المسلمين. على هذا المناطق الضيط على هذا المناطق المناطق المحدد كفرهم علماء المسلمين بإجماع كما قال كما قال ابن تيمية وكما نقلاه غير واحد من علماء المعاصرين. فما ذلك اليوم؟ أباليك اليوم؟ فروا قوانين وضعية قليلة كانت أو كثيرة. ثم اشتركوا مع التطار في هذا المنظر لتبيير شرع الله. صحيح؟ ثم فاقوا التطار في إجبارهم من الناس على الخضوع لتلك القوانين وضعية بالحديد والنار. ومنع الناس من تطبيق أحكام الشريعة فيما بينهم. فالذي يفكر بجرد تفكير أن يطبق حكم الله في خاصته لم يستطع ونحن استعرضنا بعض النماذج من القوانين الوضعية ورأينا كيف أنها تحول حيلولة مباشرة بين الإنسان وبين فضوءه لحكم الله وحكم رسوله بل إذا أراد أن يطبق أحكام الله عليه وعلى خاصته او في بيته او على اهله كانت عاقبته انه يلقى في غيائب السجون وفقا لهذه القوانين الوضعية ونحن استعرضنا موقف الضرات او الضرات الخمس في ظل القوانين الوضعية ورأينا كيف ان تلك القوانين الوضعية ما وضعت اصلا الا لذة الناس عن دينه هذا المناط هو الذي فرق بين التطار وبين حكام اليوم هو واضح ضايا في المضوح بأن كفر حكام اليوم أشد من كفر التطار فكفرهم مركب من عدة أوجه فهو كفر فوق كفر وليس كفر دون كفر إلا على من قمص الله على بصيرته فهو مثلهم وقف الرابعة مع فتوى من كثير رحمه الله قوله كما يحكم به التطار من السياسات الملكية المأخوذة عن الملكين جنكيز فان هذا الذي وضع لهم اليأسق هذا الذي وضع لهم اليسط. من الذي وضع اليأسق جنكيز فان الى ان قال من فعل ذلك هو كاثر يجد كتال بعض بعض الذين يعني أغرموا بالشبهات وأغرومت الشبهات به. يعني الإنسان نصب نفسه من الشبع والشبع اتخذت منه صيضا ثمينا، فتجده يدور حيث زار وانجامة هذه ليست تشوفها أصلا لا تستحق أن ينقلها لها ولكن من جاب الاجدان أو المسير مع أهلاء الطرق بعض الناس تقول دفاعا عن حكام المسيطين يقول لك هولا ما وضعوا الأحكام أو قيانة وضعية أسلافهم هم الذين وضعوها الملك فلان أو الحاكم فلان الأول هو الذي وضعها ثم جاء هذا المسكين ووجدها في بلاده فصار يحكم بها ما ما ذنبه والله قالوها تتحكون الله بعلم وعلى ما يقودنا يقول لك هذا مسكين ما فعل شيء هو ما أخذها شو شبه لا شيء شو لا لا مجرد لأنه سميها شبه لا تستحق لم ترتقي إلى أن تكون شبه لم ترتقي إلى أن تكون شبه نقول لكم مسكين ما فعل شيء هو جافي هذا العصر بعد ثلاثة الميمون فوجد هذه الشريعة مطبقاً وجد الربا وجد الأحكام وجد النظام التجاري وجد النظام المالي وجد هذه الأمور فما فعله فقط أخذ إيه يحكم به كم المسير بالله عليكم يا أصحاب العقول هل هناك فرق هل هناك فرق بين الحاكم الذي يقوم بوضع تلك القوانين مباشرة أو ابتداء وبين الحاكم من الذي يأتي بعد ثم يطبق هذه الأحكام هل هناك فرق بل هذه الفتوى التي أصدرها ابن كثير والتي أصدرها شيخ الإسلام تمير والتي نص فيها رحمه الله على الإجماع على كفر ولا هذه الفتوى في من في الذين وضعوا الياسق أبدا من الذي وضع الياسق جنكيس خان ماذا توفيها جنكيس خان 624 متى ولد شيخ الإسلام تمير 661 بعد وفادي بعشرات السنين متى ولد ابن كثير 700 فكلها العالمين ولد بعد وفاة جنكيس خان بعشرات السنوات هذه واحدة الثانية انهم نصوا في فتواهم ان هؤلاء الذين جاءوا بعده من ابناء الاحفاد ليس هم الذين وضعوه انما وضعها جنكيس خان ورغم ذلك الفترة انزلت على من؟ على جنكيس خان ام على الابناء والاحفاد الابناء والاحفاد لماذا؟ لان الابناء والاحفاد دخلوا في دين الله بعد ان دخلوا بلاد المسلمين وكان اولهم اسلاما احمد بن هلاكو نسمعونا ان هلاكو الذي الخلافة العباسية الملك الذي جاء بعده أسلم وتسمى باسم أحمد صحيح وعلى هؤلاء صدرت الفتوى بالردة وبالخروج عن دين الله بوجوب الختاة يمكن لا دخل في الإسلام ولا ادعى الإسلام ولا أسلم فعلماء المسلمين كانوا على هذا القدر الذي يوجب عليهم عليهم دينهم من الفقه في دين الله فهذه الفتو أصلا في أقوام ما وضعوا تلك التشريعات وما قننهم ولا يشاركوا فيها وإنما نشأوا في ديار أسلام والمسلمين ودخلوا في دين الله وكانوا يوصول الناس بالتحاكم إلى شرع الله وكانوا يأمرونهم ويصلا بالتقوى وبالخشى إلى سير هذا الكلام الذي نقلناه لكم ورغم ذلك حكم العلماء بردتهم لا لأنهم قننوا وشرعوا ووضعوا التشريعات وإنما لأنهم إيش حكموا بها إنما لأنهم حكموا بها هذه واحدة الثانية قبل فتوى ابن كثير وقبل فتوى ابن تيمية لدينا فتوى رب العالمين سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزر الله فأولئك هم الكافرون تلك الآية التي سنشرحها بالتفصيل من وجوهها إن شاء الله هذه الفتوى انزلت في من؟ انزلت في هؤلاء النفر بأعينهم الذين بدلوا حكم الله في الزنا من الرجم إلى التحميم انزلت فيهم بأعينهم؟ لا إنما انزلت في من؟ في الذين جاءوا بعدهم بعدة سنوات بل بمئات سنوات انزلت في المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبدا لا وضعوا هذا الحكم ولا غيره إنما كما تاتي معنى في أجل بالنزول في الصاحين أن الذي وضع هذا الحكم أجدادهم القدماء هم الذين كانوا إذا زن فيهم الشريف تركوه وإذا زن فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد فقالوا تعالوا نستلح على حكم يطبق على الشريف والوضيع فوضعوا هذا الحكم بدلوا حكم الرجل ووضعوا حكمه التحميد ورغم ذلك ورغم أن هؤلاء المعاصرين للنبي عليه السلام ليس هم الذين فعلوا تلك الفعلة ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم يشرعوا ورغم ذلك انزلت فيهم تلك ألايا وحكم الله عليهم من فوق سبع سنوات بالكفر وبالخروج عن دين الناس حان وفعله ومن لم يحكم لما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فهي شبها كما قلنا لم ترتقي أصلا إلى أن تكون شبه. الوقف الأخيرة مع فتوة الكثيرة. رحمه الله هي في قوله في, في قوله رحمة الله فمن فعل ذلك فهو كيف هذا نقطة جدا جدا أن نتابعها قال ايش فمن فعل ذلك فهو كافر. علق الحكم بالكفر على اي شيء على الفعل علق الحكم بالكفر على ايش هل علقه على سقاة هل أعلقووا على الاستحنال؟ هل أعلقو عن جحود؟ هل أعلقو والامتار؟ هل أعلقوه على الشاعر المناطورت الفاسدة التي فيها اليوم؟ الله ما قال فمن فعل ذلك هو ما قال فمن فعل ذلك معتقر هو الفقيه المكسر النظار الاصولي العالم اللغوي الجهدر ابن كثير. المستحود قال ايش؟ ما قال فمن فعل ذلك ما قيدها بالأتفاض وما قال من فعل ذلك المستحلم وما قال فمن فعل ذلك ملكره وما قال كالمناطات الفاشدة التي عند الله بها موسطة وإنما علق الحكم بالكسر على أمر ظاهري وهو مجرد الفعل. فمن فعل ذلك أي من عدل عن شرع الله إلى شرع شرعه فهو كافر مرتد يجب يجب وفي هذا الرض ما يجري على هؤلاء الذين يشترطون شروطا ما الله بها من وعلى هؤلاء الذين أغلقوا أبواب الكهف لأن الذين جمعوا أغلقوها إلا باب واحد هو باب الانتقال. وهذه مشكلة استثناء بالتفصيل المبين في شرحنا لقول تعالى من الله رحمه الله تولا إِكْبَرْ كيف بقية معنى مسيرة في قدوة. تداول العلماء المعاصرين جزء منهم وذكر العلماء المعاصرين التي استدلوا فيها بفتوى ابن كثير ثم زادوا عليها أغلب الوقت صورة اخرى وببراعة أن هناك بعض العلماء المعاصرين ذكروا كلام ابن كثير واقتبسوه ثم زادوا عليه ربطه واطينه الوقت من هؤلاء الشيخ حمد العتيق في كتابه المشهور بيان النجاة والفكاك بالموالات المرتدين وأهل الشعوب. ليش مرتدون؟ بيان النجاة والفكاك. فكاك. من التهرب. من موالات إيش المرتدين؟ من موالات المرتدين وأهل الشعوب. وذكر كلام كثير وفقوا ثم ربطوا. كذلك منهم الشيخ العالم العلماء محمد شاكر في, في كتابه عنده تشار ابن كثير الشيخ رحمه الله كيس لتصير يحصل ابن كثير ذكر كلام ابن كثير ثم وافقوا ثم ربطوا الواقع الموصف لذلك منهم الشيخ محمد حامد الشقي في صار لي كيل في صار لي كيل بعد ان ذكر المصمف حسناً لا مال ابن كثير علق في الثالث من الشهر محمد كلمه وافق ابن كثير ثم ربط الفتوه هنا المؤرخ كذلك ابن مشايخ صالح بتوازن بين كتاب ايشاد لصحيح لأكبر. نقل نفسه الامام ابن كثير ثم وافقه وقرر ثم ربط هذه الفتوه هنا في ماشي هذه الفتوه نفس ما ذكر هذا في دينو المو واداد على تلك السكوه قال قائلا من هؤلاء ايش في الا ما ننجش ما ننجش حمل خدمات مشتك بس دي رسالتي من الهالات الجديد نحن انا تعود على بد مع هذه الرسالة القيمة في حديثنا في مستقلة عن الولايات المتوحيدة. نقول الشيخ هذه الرسالة عن المدعاء طبعا مستقلة وأخرى كل المجموعة التوحيد نقول في الصفحة جنيع عشر بعد أربع مرة. نقول في تعداده لمواقع المسلام قال الأمر الرابع عشر هذه الناقد التحاقهم إلى غير كتاب الله وشره رسوله صلى الله تعالى عليه وآلائه وسلم. ثم بعد أن ذكر هذا الناقد ذكر فتوى الكثير بنصفها التي طرناها عليك. وبعد أن نقل الفتوى كاملة قال رحمه الله معن على هذه الفتوى قال ومثل هؤلاء مثل من مثل فطر ولا ومثل هؤلاء ما وقع فيه عام البوالي. عامة البواذ، عامة البواذ، أهل وحد ومن شابههم هذا ليس ليس بل كل من وقع في هذه الفعل، ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم وما وضعه أوائرهم من الموضوعات الملعونة التي يسمونها شرع الرفاهة. التي يسمونها شرع الرفاقة يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم قال نفس أو ختم هذا التعليق أو هذه الضافة ختمها كما ختم فتنه كثير فتوى تذكرون كيف ختم كثير فتوى ماذا قال قال فمن فعل ذلك هو كاتو يجب كتاله كذلك الشيخ عبد ختم هذه الفتوى كما ختمها كثير قال ومن فعل ذلك فإنه كافر يجب كفارة حتى يرجع إلى حكم الله رحمه الله عليه وآل والكلام من فتوى صريحة لا تحتاج إلى الشيخ عندما تكلم على عن فعله هل متواري بحكمين لعادته ورأيه ورأيهم وتقديمها على شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم إنما فعل كما فعل ابن كثير ضرب مثالا من الأمثلة التي يحين فيها الإنسان عن شرع ربي فيدخل في هذا الكلام تلك الطوانين الربعية التي يحكم بها والتواغيث اليوم من هؤلاء أيضا من العلماء المعاصرين الشيخ والعلامة المحدث أحمد شاكر في كتابه أوله السير، كسرة في السير، أثناط المكاتب، أشتي السرعة، السير المكاتب، ومن ضمن تلك الأشياء التي قرأه كلامه أو لقوله تعالى فحكم جاهدية البر، إن رحمة الله نقل نص الفتوى التي قدمناها بين يديك، نقلها كاملة، ثم أضاف لها تعليق في نهاها النفس، قال رحمه الله. بعد أن ذكر الكلام الكثير بكامله قال أف يجوز قال أقول هو بعد أن ذكر الفتوة قال أقول أف يجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم في تشريع مكتوب عن تشريعات رب المفنيه المحدة انظر لا رحمه الله بعد أن ذكر الفتوى كاملةً ماذا قال وباشر قال إيش قال أف يجوز ومن هذا الكلام لأن هذا الكلام أنه أسقط هذه الفتوى بتمامها وبكاملها على واقعنا الواسط تماماً فكأنه يقول هذه الفتوى موصل في محل مزاعر موصل فيما حدث اليوم لا وفقاً لهذه الفتوى فيجوز أن يحدث كذا وكذا؟ وهذا من فتحه رحمه الله الفتوى بالفعل يشتخص بالفتار وإنما يتشمل فتار كما تشمل كل من فعل فعله. يستعله. يقول فلا يجوز مع هذا مع هذه التي هي واقعنا تماما انطباق مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادين بتشريع مختبس عن تشريعات الدول الوطنيه اللي كده يقول بل تشريع هذا التشريع الذي المسلمون تدخله الاهواء والاراء الباطله يغيرونه ويبدلونه كيما يشاءون هذا اتلمنا عنه بضم ذكرنا لقصائص وصفات تشريح شريعة الشيطان شريعة يملأها التناقض ويضرب في غلاباتها وكل قطع من الأزمان يقومون بالتغيير والعباطة والحك والتبديل وكان من عند غير الله يوجد فيه اختلافا كثيرا قال يغيرونه ويبدلونه كيما يشاءون ولا يبالي واضعه أواتقا شرعة الإسلام أم خالفها والأصل المسألة لم تخطر في بالين يقول الشيخ: إن المسلمين لم يبلوا بهذا قبل فيما نعلم من التاريخين وبالتالي ما نحن فيه اليوم عصر غير مصبوح باستثناء تلك القطرة القصيرة الضيقة من حكم التطار يقول إن المسلمين لم يبلوا بهذا قبل فيما نعلم من التاريخين إلا في ذلك العهد عهد التطار وكان من أسوأ عدود الظلم والظلام ثم الشيخ يذكر هذا المناطق الذي اختلف فيه حكام اليوم عن حكام التطار وزادوا فيه ردة على ردةهم يقول الشيخ ومع هذا فإنهم أي المسلمين لم يخضعوا له لم يخضعوا لأي شيء لحكم التطار بل غلب الإسلام التطار ثم مزجهم فأدخلهم, فأدخلهم في شرعته وزال أثر ما صنعوا لثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم بينما كان عليه المسلمون في ظل الثقار وما عليه المسلمون اليوم في ظل الحكام أولا يقول وزال أثر ما صنعوا ثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم وبأن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم الزاد هذا الحكم كان دائر بين من؟ بين التقارئ انفسهم كما اتكلمنا في الدرس المدرس ولم يتعدى التقارئ الى عامة المسلمين بل كان عامة المسلمين يطبقون احكام الله فيما بينهم ولذلك زاد هؤلاء الحكام اليوم كفرا توقفه واسترقوا في هذه النقطة عن كفر التقارئ يقول وبان هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم الزاك ولم يندمش فيه أحد من أفراد الأمة الإسلامية المحمدية، ولم يندمش فيه أحد من أفراد الأمة الإسلامية المحمدية. الشيخ أحمد أحمد شاكر يقرر لنا ما قررناه من قبل أن الأمة الإسلامية في ظل لم تخضع أبدا للحكم الجاهد، إنما كانت تحكم حكم الله وحكم رسوله عليه السلام. هذا ضاف لما قررناه من قصد، بالإضافة إلى ما قلناه عن الشيخ. جيد حسن كان أحمد شاكر يقرر لنا نفس هذه المسألة حتى يوضح أن كفر هؤلاء اليوم أشد كفرا من كبري الطبق الذين أجمعت أمة على كفرهم وردتهم يقول إذاش إذ لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمة الإسلامية المحتومة ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم. فما اسرع ما زال اثر لماذا لأنه كان قاصر على الطبقة الحاكمة فقط فما ان انتهت الطبقه الحاكمه من البلاد المسلمين ومن ديارهم إلا عاد الامر كما كان عليه تحكيما بكتاب الله رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وانتهى الياسف ولم يصبح إلا ذكره عند المسلمين وانتهى الياسف ولم يصبح إلا ذكرى ان نقارن بين هذا الوصف لحال المسلمين في ظل الطغار وبين ما عليه المسلم اليوم في ظل الحكام الطغيط ترى البون شاسع جدا فالتطار كما قلنا لم يجبره أحدا على الخضوع الياسكي أما اليوم فبالحديدي والمهار بالترغيب أو الترغيب لابد عليك أن تغضع لأحكام طوالينهم الوضعية شئت أما بيت يقول الشيخ أفرأيت بل بل أخرى تكلمنا فيها عندما عرضنا لمنزلك الحاكمية بالمعنى الدين تذكرنا رأينا كيف أن تلك الطوالين الوضعية صنعوا منها دينا كاملا يضاد ويحارب دين الله حتى في المصطلحات أخذ المصطلحات الشرعية وأطلقوها على المصطلحات القانونية فالقوم لديهم فقه ولديهم و ولديهم شرع ولديهم مشرع ولديهم حرم ولديهم حرمة ولديهم قداسة ولديهم قدسية دين كامل مستقر يحارب ويراد له أن يحل محل دين الإسلام هذا الأمر أبدا ما فعله التطار بل ربما لم يضر في خلدين. كل الذي فعلوا أنهم حكموا في خصواتهم أحكام الياصق الملعون ولم يفكروا أبدا أن يقضعوا الأمة لأحكام ياصقهم أو أن يمشيوا من هذا الياصق بديلا لشرع الناس لا فعلوها ولا فقروا فيها أما الأمر يختلف تماما لدى حكامنا في والطراغية المستدين يقول الحافظ مش فاكر. مش فاكر. يقول أث هذا الوسط القوي فعليفا على هفتة لكثير أث رأيتم هذا الوصف الطويل من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن في القرن الثامن يشير الى رغم ان هذه الفتوى في القرن الثامن الا انها تنطبق الان في القرن الرابع عشر يقول ارايتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذاك القانون الوضعي سماه ايش قانون وضعي على وقّل ليش قانون وضعي؟ ما معناه قانون وضعي؟ كل ما كل ما وضعه البشر يسمى قانون وضعي. سواء يا قانون فرنسي قانون ميديون، قانون اي أي الاسماء لا تغير الحقائق. يقول الشيخ أفرعيز هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الكامل. لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز كان يقول ألاست صاروانه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن هذا عشر. انزال مباشر على إيش على الواقع يقول أليسوا تروا له هذه الفتوى وهذا الوصف للياشب تروا له يصف حالة المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر يقول إلا في فرق واحد أشرنا إليه ألفا ما هو هذا الفرق النوم أكثر من التفاح فالياشب الفرق بين الياشب وبين قرين وضيع أن الياشب كان حكم خاصة من الطبق الحاكم أما قرين وضيع ياشب العصر فيعيش حكم الخاصة والعلمة بالحديد وبالنوار رغبا أو رهبا يقول إلا في فرق واحد أشرنا إليه آلفة أن ذلك كان في طبقة خاصة من الفكام يقول إلا في فرق واحد هذا الفرق يوضح أن سفرها لا أخرون المركز. يقول أن ذلك كان في طبقة خاصة من الفكام أثر عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنع. انتهى. واتضح الصورة. اوضح الصورة. قارن كما قلنا الضرورات الخمس في ظل الياسق والضرورات الخمس في ظل فاروقين. مش أنا في مكاب الموضوع. في ظل الياسق لم يجد أي تديل ولا أي تغيير. لتبك الضرورات خمسة في ظل مصونة مصوبة. ما كان أعلام. الأمة في هذا العصر ويكفي النافين شيخ الاسلام ابن سعمية وابن كثير والزهبي والمزي والبرزاني والسوكي وغيرها من الامة المشهورين اما الدراسة الخامسة تضلل قانون وضعية فنحن استرحنا هذه المسألة واستعرضناها ورأينا كيف أن قانون لم توضع اصلا الا لردة الناشي او لردة المسلمين عن بينها. يقول أن ذلك كان. في طبقة خاصة. من الحكام. أتى عليها الزمن سريعا. فاندمجت للأمة الإسلامية. وزال أثر ما صرعا. ثم كان المسلمون. الآن. الشيخ صرع. ثم كان المسلمون. الآن. أسوأ حال. أسوأ وأشد ظلما. وظلاما. منهم. الآن. الآن. ثم كان المسلمون. الآن. أسوأ حال. وأشد. ظلما. وظلاما. منهم. من للذين كانوا يعيشون في ظل التطار لأن أكثر الأمة الإسلامية الآن تكاد تندمج في, في هذه القوانين المخالفة للشريعة لكينا الأمر كما قلنا لم يحدث أبدا في ظل التطار فالأمة الإسلامية لم تدخل ولم تندمج ولو في القليل في أحكام اليسر تكاد تندمج في هذا في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذلك اليسر فهو بالفعل هي سكن عصري أشد كفرا أريد من اليسر الأول وكلام شريف واضح أياما كذلك عن الوقر العماني هذا العصر الشريف محمد خامد في التكوز محمد الله في في الكتاب فتح المجيد في الهامش بعد أن, ذكره في, محمد بعد أن ذكره في صلب الكتاب فتوى الإمام ابن كثير الشارع ذكر الفتوى في صلب الكتاب فجاء شيخ محمد خامد فتح وكتب هذه الحشية تعليقا على فتوى ابن كثير قال رحمه الله في الصفحة السادسة بعد 400 قال ومثل هذا مثل أي شيء مثل الياشق يقول ومثل هذا وشر منه أيضا لدى هذا المناطق وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة والشرق أو الغرب قوانين متحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال مثل هذا مثل هذا جاشة الملعون وشر منه من اتخذ من كلام السرنجة شرطا أو غربا قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآل وسلم ثم الشيخ يسقط الحكم الشرعي الذي لا حق غيره يقول فهو بلا شك كافر مرتد ماذا قال؟ بني أشك لا تحتمل أي أعوذ الله ولا ينفعه انظر على انطار الحق ماذا قال باه؟ على الشبهات يمكن تنتشر في هذا العصر ربدا على ماذا قال باه قال, بأ؟ قال أنه كافر قال ولا ينفعه أي اسم تسمى بذلك ما كان اسمه اسم الاسلام اسم كله ما مما كان اسم حساب أو حسين أو محمد هذا من غير غير من تلك الأسماء لا ينفع والله فالأسماء لا تغير من الحقائق شيء هذه الأسماء الإسلامية من باب التجديد والتتبديش الناس أو كان اسمه زين العابدين سبحان الله من باب هذا الاسم من باب تسمية شيء بضده عارفون تسمية شيء بضده كما تكلم عن الطاهرة العاهرة كذلك زين العابدين شين العابدين شر العابدين يقول ولا ينفعه اي اسم تسمى بال ولا اي عمل من ظواهر دمع ليش غير محتاجه شيء كذلك ولا اي عمل من ظواهر اعمال الصلاة والصيام والحوص. ولا اي حاجه اي شيء كتابات ايش المصاري هذه المهمات كتابات المساعدات هذه لا تغير محتاجه شيء او مساعده المجاهدين حتى لقاء العرب ظروف وكذلك في نفس الوقت مساعده روسيا وامريكا مليارات مزارع، ومساعده استراتيجي أيضا في اليمن. <تصفيق> مش لمسايح. كذلك من هؤلاء العلماء المعاصرين الذين ربطوا بين فتوى من كثير وبين مكانه من الذي نعيشه والذي هو خبرنا، الشيء صالح الخزام. فقال. في كتاب الإنشاد إلى صحيح إلى كتاب في الصفحة الرابعة السبين ذكر كلام الحفظ من في هذه الآية ثم قال معقدا قال ومثل القانون ومثل القانون الذي ذكره عن التتار وحكمت بكفر من جعله بدينا من الشريعة الإسلامية يقول مثله القوانين الوضعية التي جعلت اليوم في كثير من الدول. شقا في كثير من الدول نحن نقول في كل الدول في كثير من الدول يقول هي مصادر الأحكام وألغيت من أجلها الشريعة الإسلامية إلا فيما يسمونه الأحوال الشخصية جعل الشيخ تتوى من كثير المطابقة على رقينة الناصر وليش هناك أدنى فرق بين الياسق الذي كان يحكم به التاتار وبين الياسق الذي يحكم به الحكام معصوم سواء في جميع مضامين تلك الشريعة الموضعية أو في بعض المضامين دون البعض الآخر. نكون بهذا النقطة الثانية من الحديث الحديث على بعض منهجيته بالقول والخطوة الكبيرة من البعض الآخر. نتكلم بعد ذلك الله عن آية أخرى من من تلك النصوص التي تحدث. كترى المحام اليوم وهذه آلة كنا قد أشرنا إليها من قبل كنا قد أشرنا إليها في حديثنا المنزلة الحاكمية من توحيد الملوهية في الوجه الثاني لما كنا نتحدث عن أن العبادة لا تختص في الصلاة والصيام ولا تشعير لما العبادة لها وجه آخر هو أهم بل هو على التحقيق كما كنا أبرز مظاهر العبادة ألا وهو طاع. ألا وهو طاع. هذه الآية هي قولهم تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه نفسك وإن الشاطين ليوخون إلى أوليائهم يجابلون وإن أطع طموهم إن لكم ينشر فيه وقصا أتلمنا عنها بشيء من الإجاز واليوم نفصل بعض الشيء في تفسير هذه الآية يقول المعنى الكثير في ترسيره المجمد الثاني صفحة 169 يقول استدلنا بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الزبيحة لا تحم إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الزابح مسلم ثم ذكر بعد ذلك أسباب نزول هذه الآية التي يهمنا حتى نرى أن هذا السبب متحقق وزيادة في حكام اليوم يقول ذكر الأسماء بتمامه ابن عباس رضي الله تعالى قال لما نزله ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه لما نزله ذلك ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أرسلك شارس سمع أرسلك شارس وهذا الأثر الذي رواه الكثير في تفسيره عن ابن عباس كذلك أخرجوا ابن ماجه في سننه وأخرجوا ابن أبي حاتم صحيح. صحيح لا غبارة ولا مطال قال لما نزلت ولا تأكلوا مما لم يتكرسوا الله عليه أرسلت فارس من فارس. انظر الولاية الولاية بين من الولاية بين من بين الكافرين بعضهم بعض ولا بين الكافرين بعضهم بعض يقول أرسلت فارس إلى قريش أم خاصموا محمدا جادلوه لاحوه ناقشوه أولوا أولوا له أشعبوا على المسلمين تدخلوا في روائع الشبهات كما هذي اليوم كما اليوم. يبدأ من الله كما هذي اليوم لابد من الشبهات والبلبلة بين الصف المسلم حتى يتزاعف وانشق وأشد ملوث الصف المسلم ملوث من من يقول أن خاصمه محمدا وقولوا له فما تزبح انظر التأويل أشد الناس كفرا لابد أن يستند العيش إلى تأويل وكما قال ابن لم يُصل الدين في القديم ولا في الحديث إلا تأويل يقول ويقولوا له فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال وما ذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب شكين من ذهب يعني يقصدون ذلك الميتة فهو حرام فص الحجج أمر تلبس تلبس يعني أنتم أفضل من الله عز وجل الذي تبحوا أنتم بأيديكم حلال والذي يقتله الله عز وجل كما صرحنا بأيديه الكريمه بشكين من ذهب طبعا هم ما رأي شكل من ذهب بسكين من ذهب يكون حرام فهمتم التوين؟ يعني يفرضون المسلمين كيف تحلون؟ ما تبتون نود ولا تحلون ما يبتول الله يديه؟ تلبיש وترى وتلبיש. وقارن بين هذه الشبه وبين ما يروج الآن من شبهة. سبحان الله. وما ذبح الله عز وجل بشمشير من زهب؟ يعني يقصدون بذلك الميتة فهو حرام. فنزلت, فنزلت هذه الآية. وإن الشاطين شاطين بالفعل. اسمعوا الله عز وجل ليش؟ شياطين، شياطين على قصنين، هناك شياطين من الجن، وهناك شياطين، وشياطين الإنس أخطر بكثير من شياطين الجن. واليوم يتعلم شياطين الجن من شياطين الجن، فصار شياطينه الإنس أساتذة لشياطين الجن. والله والأمس على ذلك كثيرة جدا ففنجد لك هذه الآية، إن عين الشياطين لا يوصون إلى أولياء من جادلوك أيها المسلمون ليقتلوك عندي لكم. ليقذفوا في قلوبكم الشبهات حتى يبعدوكم عن شرع الله سبحانه وإن شاطئنا لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوا وإن أقعتموهم إنكم لا مشركوا من لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكبار وللصحابة الكبار وذكرنا عندما تكلمنا عن هذه الآية كلام الشيء حوالي الله أسرة أسرة ذكرنا كلامه في أن هذا الحكم في مسألة خرعية تقول هذا المقولة ذكرنا كلامه في أن هذا الحكم بالحكم لو أنهم أطعوهم لوقعوا في الشرط الأكبر المصر جميلة في مسألة خرعية والأكل من الميت أو الأكل مما لم يكن من الله عليك فما بالك بالمحرمات الكبار كربة والزنى والقمر والصرق فما بالك بالأصول الكلية من أصول التشريع التي ويرت يستجن بها شريعة الشرق أو شريعة الغرب يقول الشيخ فهل يبقى بعد ذلك شك أو ريب لكفر على حكم قال الشيخ الحق أنه لا شك ولا ريب إنما الشك أو الريب والخوف من إطلاق حكم الله على هؤلاء الكفر المستدين إنما هو بسبب أمرين أشار إليهما الشيخ اولا عن ضياب المظلم الإسلام عن ضيار الإسلام والمسلمين وخاصة عن النشاة والساب الثاني هو الغبش الكثير أي الشبهات التي اعترف وعمت وطمت ولم يسلم منها إلا من رحم الله يقول ابن كثير أي في فرح القفاء وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليهم قال أي وإن الشياطين من فارس لا يوحون إلى أوليائهم ممن من من؟ من ثم ذكر ابن كثير بعد ذلك ألفاظ مختلفة لشهاب المدول هذا قال وفي بعض ألفاظين على ابن عباس قولهم إن الذي قولهم إن الذي قتلتم ذكر اسم الله عليه وإن الذي مات لن يذكر اسم الله عليه ثم ذكرت السير السبي في هذه الآية قال السدي إن المشركين قالوا للمسلمين كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة الله فما قتل الله فلا تأكلون كيف تقولون أنكم تتبعون مرضاة الله وأنكم تؤثرون طاعة الله على طاعة أنفسكم أو على أهوائكم ورأيكم صحيح؟ تقولون لهم هكذا تikat لهم هكذا شوفوا التلديس تقولون أننا نحن المسلمين نقدم وارباط الله على آوائنا وعلى رأينا وعلى ما تشتير أنفسهم صحيح فكيف تقولون هذا ثم أنتم في الواقع العملي تأكلون مما ختلته ألديكم ولا تأكلونه مما ختلته يا الله أو تأكلون مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلون مما لم يذكر اسم الله عليه أي الميت فما قتل الله فلا تأكلونه وما ذبحتم أنتم تأكلوناه فقال الله تعالى وَإِنْ أَفَعْطُمُونَ انكم لمشركون يقول ابن كثير نقل على السدي أي مشركون في أكل الميتة أي مشركون في إيش في أكل الميتة يقول ابن كثير وهكذا قاله مجاهد والضحاك واي واحد من علماء السلام ثم عقب ابن كثير بعد ذكر هذا الكلام تعقيبا في النتاة الأهمية يدل بالشأن على مدى فقهي رحمه الله قال وقوله تعالى وإن قطعتموهم إنكم لمشركون ما هو مناطق الحكم بالشرك والخروج إلى الإسلام ما هو المناطق؟ انظر ماذا قال أي حيث عدلتم عن أمر الله وحكمه وشرعه إلى قول غيره فقدمتموه عليه فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك أين الشرك هنا أين المناطق الحكم بالشرك قدمتم كلاما غير الله كلاما غير الله ورسوله على كلام الله وعلى كلام رسوله أي قدمتم حكم غير الله على حكم الله وحكم يقول أي حيث عدلتم الله بالشرك حيث عدلتم عن أمر الله وحكمه وشرعه الى قول غيره فقدتم عليه غيره هذا وش ثم ربط ربط في غايه ربط بين هذه الآية بين الطعمون إنكم مش مكون وآية أخرى أصرح في الدلالة وإن كان كلهم خريج الدلالة هو يقولك على إيش؟ فقال فهذا هو الشكل كقوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا فشرح الطاعة المذكورة في هذه الآية يا ابن بقولك على وفين الطعمون شرح الطاعة هنا بقوله تعالى إيش اتفذوا أحبارهم ورغبانهم أي أن تلك الطاعة التي لو وقع فيها من وقع وقدم حكم غير الله على حكم الله فقد تماما شابه اليهود في اتفاذهم أحبارهم وعلماءهم أربابا من دون الله ربط في غاية الأحكام يقول فهذا هو الشرك كقوله تعالى اتفذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله ليس هذا فقط بل كذلك أضاف إلينا فرحا وتفصيلا وتوضيحا حديث من؟ حديث عدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه. فقال وقد روى الترمذي في تفسيرها تفسير إيش؟ أي إيه؟ رغم أنه في الأصل يشرح إيش؟ وإن فقلون إنكم لا مشركون ففسرها رحمه الله ربطا وتوضيحا إلى أن الحكم واحد وأن المناطق في الآيتين هو واحد وهو عن شر الله إلى شرع سواء أيا كان هذا الغيف قال وقد روى الترويزي في تفسيرها أي اتخذوا أحبارهم ورغبانهم عن عدي بن حاتن أنه قال يا رسول الله ما عبدوهم ونحن تكلمنا في هذه الآية بالتفصيل قال ما عبدوهم فقال بلى إنهم حل لهم الحرام وحرموا عليه الحلال فاتبعوه فذلك عبادتهم إياهم يشرح بهذا الحديث أولا تعالى وإلا تغنمون إلناكم من يبين أن تلك الطاعة في هذه الآية هي بعينها نفس الطاعة في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورذانهم أربابا من الله وحتى يزيد الأمر وضوحا ذكر لنا حديث هذه ابن حاتم في بيان معنى العبادة المذكورة في الآية وفي بيان لماذا حكم الله تعالى على المشرعين بأنهم أرباد وأنباد وآلهة وحكم على المتبعين بأنهم اتخذوهم أنبادا من دون الله فوقعوا في الشرك الأكبر المخرج من الملك يقول الإمام الشركتي في تفسيره أبوال الآن المجلة السبع في الصبح 169 في شرحه لهذه الآية قال ولما كانت تشريعه وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية من خصائف الربودية هذا تتكلمنا عنه في إيش؟ المنجلة الحاكمية من التفيد الربيع قال كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشرته مع الله يقول رحمه الله والآيات الدل على هذا كثيرة. وقد قدمناها مرارا وسنعيد منها ما فيه كفاية ما فيه كفاية فمن ذلك وهو أوضحه وأصرح ماذا قال؟ أوضحه وأصرحه إشارة راضحة إلى أنه مصل في محل النجاح مصل في تلك المسألة التي نبحث قال فمن ذلك هو أوضحه وأصرحه أنه في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقعت منافرة الشرح لطيف. قال وقعت مناظرة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان هذان الحزبان هذان وجد بعد عشرة قرون من هبوط آدم الله ويستمر الصراع بينهما إلى أن يدفى الله الأربع ومن عليه قال وقعت مناظرة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم من أحكام التحرير والتحريم في حكم واحد في مسألة فرعية في قضية جزئية في حكم من أحكام التحليل والتحرين وحزب الرحمن يتبعون أشياء الرحمن في وحيه في تحريم، صحيح؟ يحرمون الميتة التي لم يتق بسم الله عليه قال وحزب الشيطان يتبعون وحي الشيطان في تحليله بهذا التأويل الفاسد كما أنه اليوم تحلل كثير ليس من المحرمات. وإنما من الشركيات المتفرات تحلل وتقدم للناس على أنها الدين الحق الصراح الذي لديه غيره لاunivers المحرمات لهان العمر وإنما من الشركيات المكثرة تقدم للناس على الناس دين الصراح فأوضح دليل على ذلك الدموقفية بلحقتهم قال وقد حكم الله بينهما بعد أن ذكر المناظرة قال وقد حكم الله بينهما وأستى فيما تنازعوا فيه فتوى سماوية قرآنية فتوى سماوية قرآنية تتلى في سورة الأنعام وذلك أن الشيطان لما أوحى إلى أوليائه فقال لهم في وحيه سلو محمدا الشيطان قلنا سلبة منزول قل سلو محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاء تصبح ميتا من هو الذي قتلها فأجابون أي المسلمين إما الله هو الذي قتلها صحيح فماذا كان الرد إذا كنتم تعترفون أن الله الذي قتل لماذا لا تأكلونها صحيح مفهوم الجميع ثم الجمعية تشد أن الله هو الذي قتل فقالوا الميت إذن ذبيحة الله المشركون وما ذبحاه الله كي تقولون أنه حرام حضر التبيش ما أنكم تقولون أن ما ذبحتموه بأيديكم وأنتم بحر حلال فأنتم إذن أحسن من الله وأحل ذبيحة فأنزل الله بإجماعي من يعتد به من أهل العلم أوله تعالى ولا تكلوا مما لم يدرك الله عليه سبحان الله يعني بالبارح وما أجمل تلك التأويلات القديمة تلك التأويلات الحديثة واللي يرددها العلميون ومن صار سيرهم فأنتم إذن أحسن من الله وأحل ذبيح فأنزل الله بإجماعي من يعتد به من اهل العلم لا تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر الله عليه اي الميت اي وان زعم الكفار ان الله ذكاه بيده الكريمة بسكين من ذهب ثم قال الشيخ وقوله تعالى انه نفسك يقول والضمير إنه عائد الى اي شيء ما هو الفسق الى الاكل لو اكلوا من تلك الزبع والضمير عائد الى الاكل المفهوم من قولي ولا تأكلوا إنه لا ولا تأكله إنه لا فهذا الأكل فسق والمراد بالفسق هنا الفسق الأكبر المخرج للمنع قال إنه لا فسق والضمير عائد إلى الأكل المفهوم من قوله ولا تأكل وقوله إن فسق أي خروج عن طاعة الله واتباع لتشريع الشيطان إما قال وقوله تعالى وإن الشراطين تيوحون إلى أوليائهم ومجادلوكم أي مجادلوكم بقولهم ما دبعتموه حلال وما زبحه الله حرام فأنتم إذن أحسن من الله وأحل تذكير ثم بيّن ثم بين الفتوى السماوية لرب العالمين في الحكم بين الفريقين في الحكم بين الفريقين بين المشركين وبين المسلمين في قوله وإن أطاعتموهم إذ لكم للمشركين قال الشيخ هي فتوى سماوية فتوى سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله فتوى سموية صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك ما الذي صرحه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم يقول الشيخ في موضع آخر من كتابه في المجلد الثالث في الصفحة في بعد الأربع مرة قال بكلام القرآن. قال ومن هدي القرآن التي أقوى تشرح آيات الإسراف. ان هذا القرآن الذي يأخذ. ثم تعرفون أن منهج بيان قائم على شرح القرآن بالقراءة. هذا منهج لديع كما العلم في ملاهِج تفسير القرآن الكريم هو أقوى الملاهِج. قال ومن هدي القرآن شرح آيات من هذا الغرض بديع المقل. ومن هدي القرآن التي بيانه أن كل من اتبع تشريعاً غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواحل مخرج من الملة الإسلامية حتى يقطع الباب على إيش أنا هنا النبي أجرمه بكفره. يعني سبحانه الله صارت عدوم هذه مخصنة بالعظم والدم أي كفر جمع ولا يعرف معنى يقول الشيخ فاتباعه فالتبعه لذلك التشريع المخالف كفر، بواحم، ماذا قال؟ بوح أصغر ولا بوح أكبر؟ كفر، بواحم، مخرج، مخرج أصغر ولا مخرج سبحان الله يعني ما يعني نور كلنا، نازين كلنا نخلى بالمساء. كفر، بواحم، مخرج من الملة الإسلامية. ولما قال؟ ليس هذا فقط، بل الآن سئتي لنا الإجماع. يوم تجلس شفت شمتيتي على كفر تشريع، التشريع غير التشريع النافع. قال ولما قال الكفار للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أشياء تصبح ميتة من قتلها فقال لهم قتلها الله فقالوا له ما زبحتوا بأيديكم حلال وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون إنه حرام فأنتم إذن أحسنوا من الله فقالوا عني إيه نبسك وقال لك ويحجي الله فيهم حوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يفقر اسم الله عليه وإنه لفسك ان شردينا لهثم الله ويهيم من وَإِنْ وان إِنَّكُمْ انكم لمشركون قال الشيخ سبب هذه قال وحذف الفاء من قوله انكم لمشركون وحذف الفاء وحذف الفاء من قولي إنكم, انكم لمشركون يدل على قسم محذوف هذا انظر لهذه الصيغه وان انكم لمشركون هذه شبه ايش؟ صحيح إن فعلتم فحكمت الشر إن شرطية ثم عقد بالخير الشيخ يقول أصل الجملة وقصة الآية وصل معنى وإن فعلتمهم فإنكم لا صحيح يقول لماذا حذف المولى سبحانه الفاء قال حذف الفاء إشارة إلى أن هناك قسم محدود فالمعنى وإن فعلتم فوالله إنكم لا مشركون الشيخ كلام صحيح لو باعوا باع طويل اللغة معلوم. قال وحلف فنساء من قوله انكم لمشركون يدل على قسم محدود الله الله لا لمشركون ثم قال هو قسم ماذا قال هو قسم من الله عز وجل اقسم به على ان من اتبع الشيطان في تحليل الميت انه مشرك أنه إيش؟ هل هذا الحكم وهذا القسم خاص في هذه الجزئية الفرعية الوحيدة، فما بالك إذا كان الذي اتبع حكم الشيطان في مسألة واحدة، مسألة فرعية، فأنه مشي، كفر كفر البواحد في جمل منه، فما بالك بمن اتبع الشيطان بأحكام متعبد، في تلك الأصول المعروف أو المعلوم أنها من المحرمات القطعية في دين الله تعالى، الرiba والزنا والسرقة والخيانة وغيره. قال فهو قسم من الله عز وجل أقسم دي على أن من اتبع الشيطان في تحليل الميتة أنه مشري قال الشيخ وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجناع المسلمين ماذا قال الشيخ قال وهذا الشرك شرك إيش شرك الطاعة هذا شرك شرك الطاع شرك يتمثل في اتباع تشريع تشريع الله وتشريع رسول الله الله يقول وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع المسلمين. ونحن سنتكلم في قضية إجماع في درس مستقل. هذه مسألة فيها إجماع منعقد. لما يتبع شرع غير شرع الله فهو كافر بإجماع المسلمين. وممن نقل هذا الإجماع الشيخ الشنقيط يقول وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع المسلمين وسيوبخ الله مرتباو يوم القيامة بقوله لمَعاهد إليك يا بني آدم أن تعبد الشيطان إنه لكم عدو ولا إما للشيخ يربط هذه الآيات بعضها بعض. لماذا؟ ليشير إلى أن العبادة غير محصورة أبدا في تلك الشعير المعروف وإنما العبادة في أبرز مظاهرها تمثل في إيش؟ الطاعة والنقياد والإباعي إما لحكم الله فيكون عبدا لله وإما في حكم غير الله فيكون عبدا لغير الله يقول لأن طاعته أي شيطان في تشريعه المخالف للوحيد هي عبادته الطاعة في الشريعة المخالفة لشريعة الله تعتبر إيش عبادة لهذا المشرع أن ينفع هناك وقفة في هذه المشرة ويأيضا تضمن الرد على هؤلاء الذين ربطوا الحكمة الكفر بإيش بالاعتقاد الله صلى الله عليه وسلم قال وإن يتقدتم تحرينهم مشركون قال وإن مستحلين او جاهدين او مرتقلين انكم مشركون ماذا قال ناسك وإن وان اطاعتموهم انكم بجعل مراط الحكم على هؤلاء بالكسر والخروج من الملة الاسلامية وبالاجماع الذي نقلوه الشنطيقي جعل المراط قائم على اي شيء على الطاعة الظاهرة على مجرد الاتباع في التشريع المثالف لشرع الناس وان اطاعتموهم انكم ويزيد هذا الأمر وضوحا أن الخطاب لمن للرسول عليه السلام وللسحابة الكرام الرسول عليه السلام هل تصور منه عاش لله؟ الذي يقول هذا الكلام يقف في هذه الجميرة هل يتصور منه أن يصحح اعتقاد الكفار المشكين أو صحح فشياهم أو يساقط فيهن ولو ادنى اعتقاد أن الحق وأن صحيح هل يتصور ذلك؟ هل يتصور ذلك للصحابة الكرام؟ ابدا فهم على يقين من عقيدتهم أن الحق كذلك هم على يقين من شريعة المشركين أنها الباطل الذي لا يتقي إليه الحق بأي واجه من النجوم فقد يعني النص ينفيها تماما وإن أطعتمهم إنكم فالحكم معلق على مسألة ظاهرية وهي الظاهري بالجوارح في تشريع يخالف شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم والذي يوضح ذلك كذلك قولهم تعالى اتخذوا الأحبار ومرحبا لهم بابا من دون الله والذي يوضح أكثر تسير النبي عليه السلام لهذا الاتفاد ولهذه العبادة في حديث عديد محاجم فتلك عبادتهم إيابا ونحن نقلنا كلام السلف في أنهم ما عبدوهم وما صلوا لهم وما زكوا لهم ولو طلبوا منهم أن هل أفعوم ما يطلعنهم فما كانوا أعتقدوا فيهم إلا أنهم بشر ولكن اتبعوهم في التشريع المخالف فكانوا بهذا الاتباع كفارا كفارا كفارا, كفاراً, كفاراً, كفاراً, كفاراً, كفاراً, كفاراً من المسألة أخرى هنا ما حكم ما حكم الذي يأكل الميت ما حكم أكل الميت معصية محرم الذي يأكل الميت أو الذي لا يأكل ما لم يذكر اسم الله عليه هل وقع في مكفر؟ هل ارفكب مكفرا هل أتى بمواقب من نواقب الإسلام والإمام لا صحيح فلماذا حكم الله سبحانه وتعالى؟ تبي على الذين يتبعونه المشركين في تحليلهم للميتة لماذا حكم الله عليه بالشرك الأكبر والكفر البواح المقبولين؟ رغم أن أكل الميتة رغم أن أكل الميتة بجميع المسلمين هو معصية وليس كفر لماذا نقول أن الطاع المكذرة بفرت فيها بين حالتين؟ الحالة الأولى هي أن يتبع العبد غيره في سعل المعصية صحيح؟ ولكن هذا الغير هذا الداعي الذي يدعو غيره في سعل المعصية إذا عرض عليه المعصية على سبيل الدين وإغراء وإثارة الشهوات فوقع العبد في هذه المعصية بناء على هذا الأمر وبناء على هذه الدعوة فهذا الأمر أو هذا الوقوع في المعصية هو معصية مجرد قد تكون كبيرة من كبر حسب حال الذنب الذي بقاك، ولكنه ذي حال من الأحوال لم يخرج من دير الإسلام فهو فعله لمجرد التزين والتسويل أو التسويف الذي دعا إليه هذا الداعي. أما المناطق التي اختلفت. أما من يقع في المعصية، من يقع في المعصية؟ لا لأن الذي دعاه إليها. دعاه إليها على سبيل التزيين والإغراء وإنما دعاه إليها على سبيل كونها شرعا مستقرا ثابتا يخالف شرع الله فهذا هو الكفر الأكبر المخرج من منهم وهذا المماط هو الذي حكم الله على الذين يقعون فيه لأنهم مش يكون شركة الأكبر المخرج من منه. مكرر الذي يفتق الصور